سليمان وايمام الله شهيدا وحسين وايمام الله شهيدا احرم الحجاج على الذاتهم بعض الشهور وانا المحرم على ذاته كل الدهور فلا احرم دبا نحرا اد يسرور وانا في مشعر حزن على ارض الحسين اسيلى و امام وحسين و امام خلي الشارب من زمزم حب المصطفى أن يرى حق بنيه حرماً معتكفا ويواسيهم وإلا حد عن باب الصفا وهو من أكبر حوب عند رب الحرم, عند رب الحرم وحسينا و ائما ما هو شهيدا وحسينا و ائما ما فمن الوادي بعين اللبس سربا للاسا خادم النوح وردن كل صبح و مساء واشتعال القلب احزان تذيب الانفس وقليل من تلاف في رجز الحسين الحسين واما الله شاهدا وإماما هو شهيدا لست أنساه طريدا عن جوار المصطفى لا إذا النوراء يشكو أسفا عائلا يا جد رسم الصبر من قلبي عفا لا ان انقض الضهر واو هل المنكبهان وحسينا وايماما وشهيدا وحسينا وايماما وشهيدا صبت الدنيا علينا حاصبا من شرها لم نذق فيها هنيئا بلغتان من برها ها أنا مطرود ريجسة قائم في برها تاركا بالرغم مني دار سكن الوالدة إماما هو شهيدا ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح علني يا جد من بل وزمان أستريح طاقبي جد من فرق الأسى كل فسيح فاصا قود الاسا يدك بين الدكتات وسيلى وايمان ما جد صفو العيش من بعدك بالاكدار شي وأشاب الهم قبل إبطان المشي فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين ما حسين say not why are you are